ربنا آمنا بما أنزل وتبعتنا الرسول فكتبنا مع الشهدين وما كر ومكر وما كر الله والله خير الماكرين.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 وَما لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُفِئُ فِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذALIKA MATLUHU ALAYKA MIN ALAYATI WAL DHIKRI AL HAKIM INNA MATHALA ISA INDALLAHI KAMATHALI ADAM KHALAQAHU MIN TURABIN THUMMA QALA LAHU KUN بيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حادك فيه من بعد ما جاء ك من العلم فقل تعالى وندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالى وندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء وأفسنا وأفسكم ثم نبتاهل ثم نبتاهل فنجعل عنت الله على الكاذبين